بسم الله الرحمن الرحيم الافلام تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويههم الامل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قويه الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون وقالوا يا الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تاتينا لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين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 ما عايشوا لستم له براغزين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواحف فأنزلنا من السماء ما وما أنتم له بخازين وإن لا نحن رحي ونمي ونحم الوارثون ولقد عرمنا المستقدين منكم ولقد عرمنا المستأجرين ان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمئ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار سموم واذا قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال بشرا من صلصال من حمئ مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين.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 ونبِّئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجِرون قالوا لا توجل إنا مبشرك بغلام عليم قال أبشَّرتموني على أن مزني الكبر فبما تبشرون قالوا بشَّرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنق من رحمة ربِّه إلا الغاللون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرين إلا آل لو من إن لهم نجوهم أجمعين إن لم وآته قدرنا إنا لمن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 وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفرحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهد عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمر كإنهم لفي سفرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم حجاوة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسنين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لوارمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد أذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوت النامين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الحق وإن الساعة لا آتية الصفح الجميل. إِنَّ ربك هو الخلاص العليم ولقد آتَيْنَاكَ سَبْعًا من الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ العظيم لا تودن عينك إلى ما مَتَّعْنَا به أَزْوَاجًا منهم ولا تحزن ولا تحزن عليهم وخفر جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين أما على المبتدسين الذين جعلوا القرآن عظيم فو لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ نسألن مم جمعنا كانوا يعملون فاصبر بما تأمر وأعرض عن المشرقين إن كفينا المستهزئين الذين يجعون مع الله إلى آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أن يوفق صل بما يقولون فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين